Mentäjätä C D E, kun hän rakia t E. Mentäjätä C D E, kun ونورك يا ويا ضي عن المدينه تبيك ركبينه ويضعينا من قات الصديق كون غيرك يا تلم هومت عين المنية وطبقت جفون الأجداد. واصطفيت بلا أهل وعتني أتك للشريع وشعي لهمومي جبال وعثري بثوب الوجل جيتك وما عندي عين عم يمين دمع الهوامل عشرة لتهيام وسنين ضيع بين العواصف جيتك قد تشلونين او عثر بين العوادي وخاف ما انت عرفني زين انا زي نبقى على بفاضي جيتك ودمي كون غيرك يا تذرى جتك دموعي دور كون غيرك يا تذرى انك يا الصديق كون غيرك يا ركبتني ويضع عينات من تدقيت الصدير كون غيرك يا عتب جيتني اشتك يا بفاضل هالسحل وقت النشيد واسمعي اختك يا بمد الوعد جيتك يا اخويا وردنيش دنك على الوعد وين يا راعي العهد جيتك وسال نار ونارتت لنضب مهجتي ومظلمي بعين النهار والدمع يمسح دمعتك وانا وعدك دحرجار وقلت لي اذن الوعي يا اختي وطلعتني من الديار وقلت لي قومي على بختي وانا وعدك يا دخور كون غيرك يا تذر وانا وعدك يا ذخور كون غيرك يا تدرك تداك يا الصديق كون غيرك يا تدرك لن تداك يا الصديق يا بيتنا ويا ضعينا، منتدى الجات الصديق، كون غيرك يا تلميذ، جئت ذاك ركيع فاضل، كون مع ناس الأمور، يا شبين فارس بدو. بيوم ما خللكونا انت حاماي الخدار ما اريدك تاتضر صح يا وليادي العجيب انت ظير غام الشريع وهايس زينب وانا اريد ما تمس زينب في جيع دي على كلامي وتشهدك خوف القطيع من شبك ايه على ايه وقال هاي خايف تكون ديار وانا هن طحت بيسور كون غيرك يا تبر وان هل طحت بسور كون غيرك يا أنت بيدك ركبت ميتنا ويا ضعينا، أنت قيتنا ويا من المدينة، أنت بيدك ركبت ويا ضعينا، من الجيت الصديق منك يا ما حسبت احسان بعض جبنا على وما حسبت Hähylle Mä häsipti Häsipti Häsipti Duhun Mä tereyd Läرض Läرض Läرض Läرض Mä häsipti Häsipti Yauun نقول لا قول ميراندلو سدي وغير يا, آه يا آه Mitä